مَنْ سَمِعَ النَّبَأَ بِهَذَا فِى الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عذاب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 قَائِب وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوْقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ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 خَصمَانِ بَغَابَضُنَ على بَعضم فَحقُم بَينَ نَ بِحَّ وَلاَا تُشْطط وَهذِنَا إ سَو إن هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قَالَنَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عِجَتَكَ إِلَى نَعَاجِه وَإِنَّكَ ثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هم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 112. فويل للذين كفروا من النار 113. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين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 وَسَخخَرنَا لَهُ الرحَتَرِي بِأَمّرِهُِ خَ أَنْ حَيثُ أَصَاب وَالشَّطينَ كَُّبَ النائِ وَغَوص وَآخَرينَ مُقََّنينَ فيِي الأصفَاد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 المسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم ما يصلونها فبئس المآب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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير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 112. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 113. قال فإنك من المنظرين 114. إلى يوم الوقت المعلوم 115. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 116. إلا عبادك منهم المخلصين 119. قال فالحق والحق أقول 110. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 111. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين